سيد الصفار يا ابن الاماجئ اقضي الحجك يا عزيز وعيد حج ما الحاج حج يا وصدري الكعبة والحجار نحري المنحو وحجري النبي اسماعيل ذبح ابني المبرو واما خيام خليق السنة عيدي وحجي. تعيني بواد الطفو. اردى ضحي بها الصناء. ديد دي دي هذا جسم مقطعيني. تو وهذا ما يحظى بساعيه هبن عرس وذب وويلاه ا نبدا نبدا بالمناسب. لا تشوف شلون عوي الشباب اي وياه وابتدي بالتلبيه بالناح ما بالاطناب ناب صوب المشرعايا وانظر قمر عدنان وناب صاب المعركه للولد وارفع جود وانبت الله وضائل المنفذ الطبرات غري والحجر جسمي يا عمي ويتا اسمع لها حول جسمي من الضرب والنوضج بين عادي والعدو تدري شديدة واليأت الثوب لم خرق حرامي الثرى والبسم خيط الدماء وبقرمي بالعراء ويرتفع راسي على الذابل زياني بعد يا أبا عبد الله آخر من ساك قال واد غير واد والشهر غير الشهار تنقضي كل هالمناسك يوم عاشر الظهور شنو اخر منسك اظل مرمي على الترى ويصعد على صدره يهبر وداجي ومهجتي من الضمام تفت الشكل بقي الحسين على الترابة مذبوحة بلا غسل ولا كفا ما حد ايجى الى الحسين عليه السلام لا لا لا لا, لا تقول الحسين ما حد ايجى انا اقول لك من ايجى يم الحسين عليه السلام بعد ذبحه وبعد قطع رأسه لكن تحملني شويها <تصفيق> الزهرة تعنت الطف يوم عاشور من جثة الجثة قامت تدور تعاين وين الامطعن ومطبوع وبين البسيوف مبضعين اسمع شوي يتأمل تعاين على الجثة قامت الزهرة لكن بياحات ايديها على الظلغ والعين على الظلع والعين حمري شابت جسد طايح على الغبر ما ينعرف راسك عطينا تدنت لي تشم وعرف تحسين شلون عرفت شلون عرفت الحسين هي مربيته ها على صدرها تعرف ريحته انت اذا جابوا لك تربه بس تشمها تعرف هذا تراب الحسين تدنت ليت شم وعرفت احساه سوت الزهراء وياها وياها صاحت آه صاحت اه يبني وهملة العين صبغت رأسها بدمة وليدين وصارت على الوجن تلقم حزينة قعدت عند رأسها اسمح لي بيت الدعاء وأسألك الدعاء قعدت عند النحار هذاك النحر المهبر المقطع شيد قل لها يبني شلوه قطع وريدك يا ابن شلان حز وخنصر يا ابن شلان من ذبح ووليدك عطشان ويدير عليك عينك والله وناجعت وناجعت وحق العبد تل وناجت وناجت عليك مدوّهن روحي وناجيت وناجت انا سمعت بقطعه المنحار وناجيت اشم الن ونسيت الصاربيه اي والله اشم ونسيت الصايا إلصا يا هاربي أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشاري